صلى الله عليه وسلم وشر الأبور محدثاتها وكل محدثة إذعة وكل إذعة دلاله وكل دلاله إيمان. نعوذ بالله من عذاب النار. كنا إخوان كرام عند قلب سبحانه وهو الذي يرسل رياحا. نشر من بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد البيت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخف إلا نفدا، كذلك أصرف الآيات لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم عبد الله ما لك من إله غيره إني أخاف عليكم عذابا عظيم قال الملك من قومهم إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين وبلغت رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون اوعزلتم ان جاءكم لكم من ربكم على رجل من ذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا في اخر الآيات نعم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين ايد رحمته هذه صفحة اخرى من صفحات التوري يقلبها لنا ربنا سبحانه وتعالى لنرى وجوده ونرى وحدانيته نرى وظيفته ونرى الوهيته ونرى قدرته وعظمته ونرى علمه وحكمته او بعباره هذه مفاتيح الايمان موجب لعبادته وطاعته والخضوع لشرحه والاستسلام والانقياد لامره ولذاته وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح هو وحده يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته هذه الحقيقه نراها دائما بمجرد ما نخرج سحب الرياح والآن النوافذ مغلقة والأبواب موصدة والرياح منعدمة والحرارة موجودة داخل, داخل المسجد ونحن في عرق وفي حرارة ما شاء الله ليش؟ لأن الرياح منعدمة لكن إذا خرجنا ماذا نصيب؟ نصيب الرياح تهب علينا الرياح شرقية أو غربية شمالية أو جنوبية هذه الرياح نراها ولا لا نعيش دائما فيها ولا لا ولكننا مطموسون لكننا غافلون لكننا جهل ما نرى لو كانت مصائرنا مفسحه لو كانت قلوبنا حيه لرقينا الله في كل مظاهر عظمه نراه فينا نراه في الرياح نراه في الامطار نراه في الليل والنهار نراه في البحار نراه في الانهار نراه في السماوات في كل شهاده مظاهر مظاهر العظمه افلم ينظروا قل انظروا ليش انظروا لتروا لتروا اذا الانس هو الذي اعمانا واعمى بصائرنا الانس هو الذي طمسنا هو الذي قطعنا عن الله فالله في كتابه يذكرنا ويوقظنا لأننا ننسى لأننا نرجو لأننا نسعو لأننا مخمورون سكارى ما الذي اسكرنا الدنيا بشهواتها بلذائذها بأهوائها بكل ما فيها مشكله هذه مخدرات هي التي خدرتنا وقطعتنا عن الله وربنا هنا يذكرنا دائما فاذا قررنا القران سعرنا وعصبرنا وانفتح الخط بيننا وبين مولانا فهو الذي يقول لنا وهو افيق عن نومكم خوموا من رقدتكم وهو الذي يرسل الرياح نشره بين يدي احمد فينا من يقول انها الطبيعة الرياح والامطار والليل والنهار وغير ذلك مما في الكون ما هو الا طبيعة ما هي الا ارحام سدفع وارض سبلع وما يهلكهم الا الله كذا لا لا معظمهم هكذا اذا فتحت الاذاعه ما تسمع كلمه الله عندما يذكرون الطقس والحراره وكذا يذكرون الله لا لماذا لانهم ملاحدة لانهم انقطعوا عن الله لأن بصائرهم انطمصت لأنهم تربوا على موائد الغرب وقطع صلتهم بالله ومنهم من قال ان الكون خلقه الله فعلا كما قلت لكم فيما سبق ولكنه حينما اداره ادار هذا الكون في افلاكه سركه وانقطع عنه فالآن الكون يعمل لوحده لا صله له بربه. تعالوا الله عن ذلك عن فجاء الله ليقول وهو الذي يرسل دائما بالسمراء ويمسك بالسمراء ويمسك السماء انسفع عن ارضي الا باذنه ان الله يمسك باستمرار والمضارب التجدد ما ينقطع قد اذا اطلق هذا الكون وقع التصادم ووقع زنا. وهو الذي يرسل الرياح. تعرفون من يرسل الرياح نحن نستطيع ان نرسل الرياح نستطيع ان ناتيه بالامطار امريكا تستطيع ان تطلق الحراره على المحيطات لكي تتبخر المحيطات المتازي تنشأ السحب وتحملها الرياح وبواسطه تلك الحراره تنشا الرياح حتى تسوق امريكا بواسطه هذه المقاعيات الامطار حيث شاءت القوة الارضيه كلها تستطيع هذا ماشي ولا احد يأتي بالرياح ولا احد يستطيع ان يخلق السحب ولا احد يستطيع ان يخلق تلك الطاقة الشمسية التي هيئ الله انشاها سبحانه اذا وهو وحده دون سواه وهو الذي تعريف الممسد والخبر ينذره أو يؤذنوه بالحصر والقصر أي هو وحده بدون سواه وهو الذي يرسل الرياح جاء القرآن بعد شرقا وهو يقول هو الذي يرسل الرياح جاء أحد يتحدى هذه الآية ويقول لا فيه من يرسل الرياح نحن نرسل الرياح ظهر أحد 14 ولا زال يقول هو الذي يرسل الرياح. ابطل احد من هذه الآية. اذا ها هو الله. في النار في الرياح. في الرياح المرسلة. وهو الذي يرسل الرياح. قال ليش? نشرا بين يد رحمته. وقرا بشرا بين يد رحمته. وكلاهما من الله. الله قال لرسول الله مره نشرا ومره بشرا. هو الذي يرسل الرياح مبشرات. تبشر اليائسين، تبشر القانطين، وهو الذي يرسل الرياح من بعد ما خنت وينشر رحمته، وهو الذي يرسل الرياح نشرة، أي ينشر بواسطة سلك الرياح ينشر السحب والأمطار. حيث اراد الله في المناطق التي اراد الله ان ينطر فيها هو الذي يرسل. ولو اراد الناس جميعا ان تسقط في منطقه والله ما اراد ما تنزل ما تنزل الناس حيث اراد الله وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين الاحمد وبشرا ان يرسل يرس الرياح ان ينشرها حيث اراد او بشرا معنى تبشر كما قلنا الذين قنطوا من نزول المطر اذن هي مبشره تبشر القانطين و وتنشر كذلك هذه الامطار حيث اراد الله هو الذي يرسل الرياح نشورا قال بين يدي رحمته إذن الرياح رحمة والمطر رحمة ويسمي هنا المطر رحمة ليش؟ لأننا ما نعيش بدون امطار نعيش؟ بدون ما نعيش؟ ما نعيش؟, ما نعيش. وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء فبالماء تحيى الارض وبالماء يحيى الانسان وبالماء يحيى كل الحيوانات وكل الكائنات الحية حتى البحار ما فيه ما فيها يحيى بالامطار والجو ما يمكن ابدا أن يعيش فيه الإنسان إذا لم يتلطف ولم ها ينقى ويصفى بالأنقى اذا الحياة بايش الحياه الحياة الاقتصادية إذا لم يكن مطر ما فيه الحياة السياسية والحياة الإعلامية والحياة الاجتماعيه كل ذلك بيج الانطهر اذا لم يكن مطر ما في حياته ولذلك قال هذه الرياح تاسي نشرا بين يدي رحمته فاعظم رحمة هي رحمة المطر ولذا يقولون في الكواكب هذه الكواكب السياره مثل المريخ او غيرها يعني هم يعني عندهم سحمين هل تصلح الحياه هناك ام ما تصلح الشك عندهم هل هناك ما ام ليس هناك ما قالوا القمر وشك العيش والمقامر لا لا قالوا والله ممكن في اي وقت اذا وجدنا الماء اذا وجدوا الماء صالح القمر ليش للحياه والمريخ ايضا نفس الشيء اذا وجدوا الماء كانت المنطقه صالحه ليش للسكنه فنشر الارض من الان والمقاولون يمشي بزوال الارض باش انترؤوا القمر يترؤوا المرر. في اي وقت اذا كان هناك ماء. ما في ماء ما في حاجة. وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. قال حتى اذا اقلت سحابا انتقاله حتى اذا اقلت هذه الرياح اقلت وحملت سحابا ثقالا سبحان الله الرياح تحمل السحابة الثقال حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه من الله سقناه لبلد ميت بلد قاحل ما فيه نبات ميت او الحيوانات اما ماتت الحيوانات او كادت ان تموت مهدده بالموت او الانسان مهدد في افريقيا الانسان يموت والباقي مهدد بالموت بال بالجفاف والان قال يحاربون الجسد. من الذي جفف اذا من يحاربون المجفف لا اله الا الله. شاهد الوجود. شاهد وجوء الملاحدة. هو الذي يرسل الرياح. نشو ربنا برحمته. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه هو له سقناه لبلد ميز سحابا ثقال سبحان الله قد تمر هنا من هنا من طنجة مثلا من مدينة طنجة سحبه سحابي مر حامل للامطار لو شاء الله أن تنزل تلك الأمطار التي تحملها تلك السحب لأصبح الطنجة في خبر كان والله لكنه سبحانه ينزلها بقدر معنو وكل شيء خلقناه بقدر وإن شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بخبر معلوم. هناك رياح رياح عالية سبحانه بعشرات الكيلو. لو تلك الرياح تنزل قد تتحمل خمسمائة كيلو بساعة. بحيث تدمر كل حي. ما يبقاشه. ولكنه سبحانه ينزل الى هذه الارض بقدر بقدر ما ويجعل السحب غربان لتلك الامطار بقدر وهذا من رحمته ولطفه واحسانه بخلقه إذا أقل السحار انتقالا سقناه هو. سقناه لبن والنون العظم نقر سقته سقناه لأن العظيم يقول سقناه فالنون العظم سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء ربنا يقول فأنزلنا فيه الماء فأخرجنا سقناه فانزلنا فأخرجنا لا إله إلا الله افيق من نومك يا غافل سقناه فانزلناه فأخرجنا فأخرجنا به الماء فأنزلنا به الماء فأنزلنا به بذلك البلد الميت أو كاد أهدونا يموت أو مهدد من الموت فأخرجنا به بالماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به بالماء فأخرجنا به من كل الثمرات كل الثمرات سأخرج به بالماء من كل الثمرات. هذه حسب المناطق. كل منطقة تخرج كل ثمراتها. لا كل الثمرات تخرج كل منطقة كل ثمرة ما خلق الله من الثمرات. تخضج في كل ارض. لا. هذا الكل بحسب المناطق التي يليق بها ما اخذوا فيها. فأخرج به من كل الثمرات. ومن وراء هذه النعم نعمة اخرى اكبر واجل جاء بها سبحانه وتعالى جاء بهذه الصورة الكاملة لينقلنا منها الى صورة اخرى قال كذلك رايتم هذه الصورة من اولها الى اخرها ولا لا رايتم كيف هناك ايش هناك حرارة هناك رياح هناك سحب هناك امطار هناك سوق هناك اخراج هناك وهناك هناك احياء وهناك موت وهناك ايش قال كذلك هذا القياس الرباني دليل القياس كما يكمل سمي رحمه الله هذا هو الدليل الدليل القياسي الجلي والدليل المحسوس المشهود يراه ويقرؤه العالم والجاهل الكبير والصغير الذكر والأنثى من تخرج من الجامعه ومن يسوق البقر ساكن العمارات وساكن الكوخ كذلك نخرج الموتى <تصفيق> الذي احيا هذه الارض الذي ساق الحياة لهذه الدنيا هو الذي سيحيي الانسان في الحياة الاخرى عندما يفسق الإنسان ويفجر عندما يتملأ الناس على الفساد عندما يعلم كل الناس الحرب على الله يدمر الله بكوره حينما يتمرر هذا الطارية هذا الانسان الطاغي حينما يتمرد على الله ينهي الله الكون. وسأتي النقلة من هنا الى الدار الاخره ولا تقوم الساعة هذا من هنا اتينا. من هنا جئنا لا تقوم الساعة إلا على الأشراء وأشر الناس وأخذ الناس وأكبر الناس ما تقوم عنهم الساعة لهم الساعة لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وفي روايه التي تفسر هذه حتى لا يقال في الأرض لا اله الا الله. وكلاهما في صحيح مسلم. حتى لا يجد اهل الحيرة واهل الحاضرة دليلهم في هذا الحديث. قالوا هذه الحيرة والحاضرة من دليلها? قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم قلنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله الله الله. الله, الله, الله. لأنه يبقاش يردح خمس ساعة إذا يبقوا الناس يردحوا كمين فنحن بغير إذا ما شي يردحوا أيضا قال أنا قرأتها في كتبهم والله يعني وهذه الكتب عندهم فهذا تضليل هذا تضليل حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله يعني ما من الحديث حتى لا تقوم الساعه حتى لا يبقى من يذكر الله الناس يفكرون في السياره في العماره في القطعه الارضيه في الوظيفه في المنصب في الهندام في زوجة في يفكر في الارض ياكل ويشرب وينكح وين يضم يرقص يقلل وينكيح وياكل ويشرب ويلعو ويلعو وانا حياة الحيوان؟ قالوا للخنزير لما ما تاكل قال باش نصحى هو بيت نصحى قال باش نحفر هو بيت نحفر قال باش ناكل هو باش ناكل قال باش نصحى هو ده رقبات دول سنتبه على احمد خنزير لا على هؤلاء تقوم الساعه حينما ما الإنسان الانسان يفكر في الدنيا المجلس كله والله جلسنا مرات وكراس لا حديث الا عن الدنيا في سؤال 판وت واحد يقول سبحان الله واحد سال عالم زار منطقه فوجد فيها فقير قدما نسا هنا مشارق قانع قال سعى هو يعرف انه فقير وعنده الحمد لله مسكة من العلم ما شاء الله قال سلقي دروس هنا قال لا فيه طلب يقرؤون الدروس العلمية قال ما في قال ليه ما سعى قال ناس كلهم علماء كيف كلهم علماء قال أنا منذ عشر سنوات هنا ما سألني واحد كيف يصدق كيف يصلي هذا معنى كلهم علماء ما يسألون من الذي يسأل هو الجاهل الذي يريد أن يتعلق يريد أن يعرف كيف يعبد الله كيف يتقرب إلى الله يسأل ما ريود الله حتى أكون من مرضيين ما ريسقط الله حتى أصعد عن الصغر كده إذا ما سأل الناس معناه علماء إخواني ربنا يخبرنا أن هذا اليوم يوم النقلة من الدنيا الى عالم الاخره هذا امر حتمي لا مرد لا مرد له عن الجبال تستقل ينسب هرف في نسلا فيغدوها قاع صفصفا لا ترى فيها اي وجه ولا امته لا في ارضال خباب بسمت تكبر باش يسعى كل الناس. لان الان في حضور في حضورة في شباة في في في لا كلها تسطع سطعا كاملا. ليش? نتسعى الناس. كل الناس يسعى ويبدل الله الارض غير الارض. وتصير كلها بيضاء. شمس ستحينة الخالص? كلها بيضاء. يعني ما أقصي الله فعليك. اما هذه الارض فهي ملوثة مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحجر الاسود يقول انزله الله ابيض كان ابيض هكذا ينير اشاء هكذا مثل القضيه هكذا يوم من الجنه قد سودته خطايا بني ادم جرائمنا ومعاصينا وانحرافاتنا سودت عساه الحجر الحجر الاسود فصار يقول الحجر الاسود بل حتى الحجر ما ضربوه بل كسروه والله الحجر الاسود الان موجود هناك ما حجر فيه نسؤات يعني لا لا لا. قطع صغيره مركوزه في كميه من العظم كسروا اكلوا انا بعيني والله اقسم بالله انا على المنبر هنا بينكم ما بالشوط الاول ولا الثاني وكانوا كل مره كنت اذي لانه اليوم العاديه ما يكون الناس كثير فكنا نصل الى مكان الحج وجدت هنا نسور يعني هذه القطع الصغيره من الحجر مررتوا اذا بي اجد مكان الحجر, الحجر الصغيره اخذوها سرقوها لا حول ولا قوه الا بالله الكسوه للكعبه اذا القسم تديه قطروها كم يدوه الحجار انا الشمس الى الاثر يعني كي يجلوا الكعبة بالموس وكي يجلوا كالرأس إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ما رَجِعُونَهِ هذا أَتْعَسَهَا ولن وَلَنْ يَدُبِ كي هل الله وهو الذي يرسل الرياحا من بين يدي أحناطية حتى إذا أقرنا السحاب انتقادا سقناه لبلد ميس فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات قال هذه سورة رأيتمون تقول العلماء تشبيه تمثيلي يعني الصوره بالصوره مو جزئيات جزئية بجزئية اشبهنا جزئية بجزئية لا الصورة رايتموها قال كذلك اي مثل هذه الصوره التي رايتموها في الاحياء نخرج الموتى اي ناسي بامطار ناسئ برياح تحمل امطار ثم تسقط تلك الامطار على الارض ثم ينبت الانسان وتسقط اربعين يوما تسقط كما ورد الحديث وثم ينبت الانسان كما تنبت الحبه وكما ينبت نبتات هذه ثم ربنا ينفخ الروح في هذا الإنسان فيخرج بإذن الله وما هو الإنسان وحده جميع ما, ما هو على البسيطة يحيا وما من دابة كل الدواب زحيا بما فيه البقر والغنم والمعز والإيجيل والوحوش والطيور وإلى كلها تحيه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم ننسى لكم ما فرثنا في من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كلهم يحشرون نعم كلهم يحشرون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح. حتى ان الشاة الجماء تقتص من الشاة القرناء. هذه قتب بالقرن وهذه من القرون. هالي من القرون نتحاطى. نتحاطى لقد ابن القيامة قد يكتص الله من هالي اللي بالقرون ويتلحق ليش? لهذه اللي بالقرون ذا بجميع اللي بالقرون هنا يا غادي نعمل زيك تصل منه. كل دي بالقرون. القاضي عند قرون ولا لا. الوزير يا خمسين ما شاء الله. والبرلماني عنده قرطشوارين. طاحكن طهر وكل واحد عنده قرون قدو حتى الاستاذ عنده قرون كان طاحب سلامي دوله وحتى رب العمل عنده شكر ان شاء الله كان طاحب العمال وحتى اللي عامل يكون عنده قرون كان طاحب ايش ابن رب العمل واما من ما وحتلفك في الجماعة بالقرآن <تصفيق> هذا ما هو نامز مثال فقط لا عب الشاة من الشاس القرناء وهذا مثال لا بد كل واحد منطحب لا بد يقتص هذا اللي منطوع يقتص من ناطح حسنس الأب لك تنطح ولاد. نعم كذلك نخرج الموتى لكن هذه الحيوانات كلها ربنا يخبرنا أنها ستصير طوال عندما يقع الاقتصاص الاقتصاص من بعضها البعض يقول الله لها كوني سرابا كما نص على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا فصل قوله تعالى الكافر حينما يرى هذه صارت سرابا الكلب صار زيد والخنزير صار سرابا والحمير صارت سرابا يقول يا ليتني كنت ترابا، ما أنا يالتني كنت ترابا؟ أي كنت قردا ويالتني كنت كلبا ويالتني كنت خنزيرا، ليش؟ لأصير ترابا يتمنى لو كانوا سيدة تقدر, تقدر, تقدر تقول له هو قد يقول الخيام يتمنى يكون كل كذا يا رب ما تترس كل الكلب تترس صاحب النوكل ولكن يوم القيامة يتمنى ان يكون كلبا نعم يقول الله هنا كذلك نخرج الموتى يقول الله ذكرت لكم هذا هذا المثال الحي وهذه الصوره الناطقه ذكرتها لكم ليش؟ لعلكم تتذكرون باش ما تبقاوش غافلين احنا قلنا الالف هو الذي طمسنا طلعت تذكرنا اللي اللهم لننسى لاننا غافلون لاننا غرقى في الملذات والشهوات والكفريات والضلالات بل والفراحات فالله يذكرنا في هذه الامثله وينقذنا من نومنا ويربطنا به سبحانه وهذا كله في صالحنا ولا في صالح هو صالحنا هذا من رحمته مثل المطار كيحينا سبحانه هذا الكتاب مطر والمطر ماذا ينزل مثل شكيحي الأرض والقرآن ما ينزل مثل شكيحي القلوب والنفوس كذلك ولهذا قال والبلد الطيب يخرج نباسه بإذن ربه والذي خبز لا يخرج الا نتيجة شو بسبب الأمطار اللي كتنزل على الأرض وش الأرض كيف كيف قلوا لي شو بالقران القرآن اللي كينزل على الناس وش الناس كيف كيف لا الناس مثل الأرض الأرض فيها الحزم وفيها السهل كما يقول سيدنا رسول الله فيها الطيب وفيها الخبيث فيها اللي زرع زرع زرع اقرج شط ارض فاقرج زرع في في على سوق يعجب الزرع ليغيظه وفيه ارض سبحان الله لا شيء صدقة رملية ولا شيء محرشة ولا يده بالله ما يجب في الارض صدقة والعياذ بالله كين ارض سبحان الله كين ارض تمسك الماء في بطنها ولا تنبس على ظهرها كين ارض تنبس على ظهرها ولا تمسك في بطنها خصبة ما شاء الله اللي هم فيها ما شاء الله سامل فيها الفواكه سامل فيها الخضر سامل فيها المزروعات سامل فيها الاشجار كل شيء خير سحفر استجيب الخير كل الخير المياه المتدفقه هنا وهناك. هذه أرطيبون لنا هذا مثل المؤمن المؤمن حينما ينزل وحي السماء حينما ينزل قال الله قال رسول الله القلب يحيى ويتكبل وينصى ويخشى ويخض من الله ويحب الله ويعظم الله ويأسمد على الله ويقول يا الله ويتقبل اوامر الله ويجسلم ما الله اهذا مثل اهذا مثل هذه الارض كين ارض سبحان الله ما ما تنبك ولكنها تمسك في بطنها اذا حفرت تجد تجد يا سبارة الله حفرت الاغار حفرت عيون حفرت كهذا تجدوا خير. لكن على دارة ما فيه فيه ناس سبحان الله أيضا ينفعون الناس ينفع الناس بجاه، ينفعهم بماله ينفعهم بعلمه ينفعهم بوظيفته ينفعهم بجاه. سبحان الله ينفع ينفع ينفع ينفع يأتي الناس لكن هو من سنبعه يعيذ الناس ويمر الناس وهو يخال كلامه يخالف ما يقول كم وكم عالم يعطي الخير ويسمع الناس الخير الكثير ولكنه ما يأثمر بما يأمر وما ينسي منه ولذلك وبح الله سبحانه وتعالى هذا السن فقال أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بالنسبه لليهود ا فلا تعقلون وقال بالنسبه لهذه الامه يا يه الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر ما قصد ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون هذا الصرف كثير موجود ترى انقول ما نسح من عنده جبل موسى انا الناس ونمر الناس ونرشد الناس ونريد الترخل الناس واحنا نعنسي منحار فيها هذا جهاز الصنف الثالث من الارض ما ينبسس ما في بطنه ولو تحفر مئة سانس كيلو ما تجدنا اللي عملت فيه ما ينبس ولو تعمل الشوك ما ينبس <تصفيق> العيال والله فكذلك الإنسان وهذا المثال الحي سبحان الله لأن سبحان الله كل قلوب قلوب حية قلوب فيها حرارة قلوب فيها حرارة حرارة إيمانية تجعل هذه الحرارة تتجاوب مع الله مثل هذا هذا الجهاز هذا الجهاز السليفوني النقال قرطبه هذا الجهاز النقال إذا كانت في حرارة يلسقط الكلام ولا لا يلسقط فالقلب الايماني في حراره إيمانية قلب حي يتزقت ويتجاو مع الله، كل أمر من الله ينتهي، كل نهي ينفجر، كل خبر يصدق، فهو مع الله. كين هناك إذا اتخذت تلك الورقة إلى إيش؟ تقول، ها؟ بطاقة. إذا سقطت البطاقة هاذي من؟ ماذا اليوم؟ شاب شاب شت البطاقة، شت الحرارة، شت ما يشبع، خربان. كم من القلوب الخاربه لا تسمع ما يقول الله لا تنصح لشرع الله لا تنتهي منهج الله خلاص منقطع عن الله وما تريد ان تسمع عن الله اثقل ما لا تسمع قال الله قال رسول الله مات مات مات. يعني صديق كم الانسان والله ما يستطيع كم كما تنجي والله ليس صديق كأن الجبال عليه. وكمل الانسان اذا ذكرت البدع التي يرتكبها والجرائم التي يقتربها يصير كأنه وخلاص كانوا في شهيد. قلب فزع ما يريد. يصال الله العالم. وهنا في حديث البخاري يقول في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث انظروا مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى من وحي السماء قال كمثل الغيث اصاب ارضا فكان منها نقيه نقيه أمسكت الماء فأنبت العشب فأنبت الكلا والعشب الكثير أمسكت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجاد النص الأول. وكان منها اجاذب يعني مثل البسر ولكن امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا من بطنها وكان منها واصاب منها قيعان قيعان لا تمسك ماء ولا تنفس كلا فذلك مثل من في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يبدو يعني بالتفزين الذي قلت لكم وهذا الحديث البخاري هو مسلم ايضا نعم هذا وقول ربنا سبحانه وهو الذي يرسل رياح البلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكد والنكد هو الشيء الذي لا نفع فيه الشيء الذي لا يرجى منه خير هذا يسمى النكد قال كذلك نصرف الآيات لقوم يشكل هذه الآيات ربنا يصرفها وينوعها كل مرة نسمع آيات تتفتح لها القلوب وتنشرح لها الصدور أي صدور المؤمنين وقلوب المتقين قال لعلكم كذلك نصرف الآيات لمن لقوم يشكرون هذه الآيات الربانيه هذه الآيات الإلهية سنشرح لها صدور الشاكرين لعلهم يشكرون لقوم يشكرون للشاكرين ليش؟ لأن هذه نعم حتى البعث نعم والأمطار نعم والرياح نعم والارض نفسها نعم والحراره الطاقه الحراريه نعم كل هذه نعم فربنا يصرف الايات وينوعها ويقلب لنا صفحات الكون لنرى كما قلنا لنرى الله فيها هذه الصفحات موجبه ودافعه للانسان لان يسجد لله لان يعبد الله لان يستسلم لله لان ينقاد لشان الله لان يمثل العبوديه الحق لله يصبح من من الشاكرين من الشاكرين الله على نعمه بقلوبهم بحبه بتعظيمه بالاعتماد عليه بالرغبه اليه بالانابه اليه بالايمان به بالخوف منه بالخشيه منه سبحان الله يعني الشكر القلبي بالاعتراف في هذا منهم كل هذا يرأي الله يعمل فيه ثم ما يلبس أن يلهج بثنار على الله يسبح يحمد الله يكذب يقرأ كتاب الله يدعو إلى الله يذكر الله خلاص لا كلام له إلا في الله يلهج لسانه بذكر لا يبصر من ذكر الله ليه؟ لانه احس بان الله يعمل فيه من كل جهاته هذا شكر لساني ثم ما يلبث ان يندفع بكل جوارحه في طاعه مولاه كذلك نفصل الايات لمن لقوم يشكرون اما الذين لا يشكرون فكان هذه الايات ما سيقت لهم لم يقصدوا بها وإن كان يعني كل الناس لكن لما لم ينسفروا بها فكأنها لم تسق لهم لمن سيقدس للشاكر وإذا شكروا ذكروا وإذا ذكروا وصلوا وإذا وصلوا فازوا وكملوا وسعدوا خلاص كذلك نفصل الآيات لقوم يشكروا ثم بعد هذا قال سبحانه لقد رسمنا نوحا وهذه قصه هذا ميدان اخر ها؟ ربما سبحانه رسول الله شاء الله شاء الله شاء الله شاء ما بقي؟ ها؟ شاء حيوة؟, حيوة؟ لا صدق حيوة لا صدق حيوة خلاص الله موفقنا جميعا لما يحبوا أردان تجيب عن الأسئلة ويقول من نصاره إن شاء الله لا يمكن أن كل كل يقول اللي نعم عندنا أسئلة إن شاء الله نجيب أنا ما سيستر منه ما سيستر شعر حيوة من تعطيش بعد العجاية آه سؤال يقول شاب يقول لي مشكلة وهي أني أشتغل مع إنسان محترف في غش في غش الناس ونهبيه اموالهم وهو يحتم علي بالقيام بنفس العمليه ويكذب على الناس بصفاء السلع وانا اعلم انها غير صافيه واساعده رغما عني وارى النهب والغش والكذب هل المسؤول هو ام انا كلاكما مسؤول واذا رايت الذين يَخُوضُونَ في اياتنا اما قولا او عملا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم اذا مثلو انكم اذا مثلو فالذي يوافق الغشاش والذي يوافق الكذاب كذاب والذي يوافق الكافر كافر على كل حال من راى منكم منكرا فليغيره بل بيده بلسانه بقلبه في قلبه يمشي لعلك بيده قال ما أنا ما اجد الخدمه اذا تركتها لله ربنا يفسح لك باب رزقي ومن يتق الله انما ينقصنا الايمان تنقصنا العقيده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يأتفه من الجيهة التي لا تخطر عليها ومن يتساق الله يجعل له من أمره يسرا ونحن في حاجة إلى التيسير الحياة معترة علينا معقدة معصرة ليش لانعدام تسقوى منه إذا اتسقينا من الله تيسرت أمورنا فأما من أعطى واتسقى وصدق من حزنه فَسَنُيَسِّرُهُ الانجاز. خلاص كل شيء ميسر. لكن هذه العوامل منعدمة منه فالله هو خالق الرزق وهو منشئ أسبابه من الذي يرزق؟ هو من خالق الأسباب؟ من مهيئ وهم يُسِّرها؟ هو إذا أعقيت بكلك لله والله ما سخفيتك لكن هذا الذي ينقصنا هذه المقدمات لذلك ان عدمت النتيجة لا تكن إمع تقول إن أحسن الناس أحسن... أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا إياكم ثم إياكم أم تنساكم عن الناس؟ تقول ما عن مع. ما يعني ما من الله ينصر لسبح لا مكينش اللي ينصر لسبح الله ينصر من نصر الله كذا يقول آخر إذا دخل المسجد ووجدت صلاة الجماعة قائمة وهم راكعون ودخلت معهم في ركوعهم فماذا أفعل بعد التسليم بعد, ال... إيه؟ بعد التسليم من الإمام هل أعتد بالركعة يعني نعم. هل... لا... لا... كما نقول دائما اللي ادرك الركعة ادرك الركوع فقد أدرك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركنا سجودا فلا يعدها شيئا ومن أدرك الركوع يعني القوس ومن ادرك الركوع فقد ادرك وكان احد الصحابه قريب رضي الله عنه دخل باب المسجد بمجرد ما دخل الباب واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يركع والا بالرجل يركع في الباب ويز يركض يجري ابو بكر أبو بكر كل هذا الصحابي الجليل وهو أبو بكر دخل المسجد فركع رسول صلى الله عليه وسلم فهو ركع في الباب وجاد إلى الصف يجري بيدرك الركوع في الصف فجاء يركض فرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا الركض فقال من فعل قالوا يا رسول الله فعلي فعلي فعلي قال زادك الله حرصا ليش حسن على ادراك الركعه لانه ارتاح من يجري قالوا زادك الله حرصا ولا تعد يعني الركض ما تعودش ليه لانه اصرم في يجري اذا اتيتموها فعليكم السكينة والوقاء فما ادركتم فصلوا وما فاتتم فاتتم نعم ثم يقول ما هي الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات هي كل اللي يبقى واللي صالح دائما اللي يبقى دائما وصالح دائما اش يبقى دائما ودائما صالح هي الطاعه لله الامام وما يتصل به يبقى ولا يفنى صالح ولا يفسد صالح دائما فمن الباقيات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه تبقى دائما ما تبدو في الوقت الذي يحتاج الانسان يجده ما يوجد لا دينار ولا ذهب لا وظيفه ولا وظيفة ولا عملا اش يجد الباقيات الصالحه والايمان والعمل الصالح والعمل الصالح الباقيات الصالحة, الصالحه كل طاع لله من الباقيات الصالحه كل ما يتقرب الى الله به كل ما يرضي الله من الضاقيات الصالحات بفعل الأوامر وطرق من مناهي كل هذا من الضاقيات الصالحة ثم يقول إنسان مسلم رأى كافرا يستهزئ بدينه فقتله هل عليه شيء؟ وهل يسمى مجاهدا؟ لا إذا كنا بمجرد ما نرى كل واحد يرى من يستهزئ بدينه يقتله خلاص خلاص انسى كل شيء ونفتح بهذا الباب كل من رأى عدوه قتله دعا أنه كان يسب دينه فتصبح الأمور فوضى فوضى حتى الزوج يغسلها ويقول سبب الدينة كذا وما يبقى أحد في الأرض كل شي نعمل هذه فوضى من الذي يقيم الحدود؟ الحاكم الحاكم أمير المؤمنين أمير المؤمنين خليفة المسلمين هو الذي يقيم الحدود حتى ولو وجدت أحدا يزني بزوجتك في بيتك وقتلت اوه قتلت به ولذلك الشارع الحكيم امر بالشهود اربع شهود رقص كالمنوت في المكهولة ليش؟ حتى لا تنفتح الباب لكل من هب ودب. لا فالامور الشرعيه عندها ضوابط هذه الامور إذا فتحت خلاص نتعب كل واحد يستدعي واحد الى بيته عدوا من اعدائه يقول يشبه عليه ايش فلوس وثم يقول يدخل يلبسه ويذبحه ويقول ليش وجبته على فراش زوجته ليش لاننا قلنا من وجد احدا في فراش زوجته يفعل بزوجته الفاحشة يجيز له أن يقتله. أن يقتله إذا قلنا هذا فتحنا الباب الشر والعياذ بالله لا رأى في الكريم والذين يرمون المحصلات ثم لم يتوا بأربع الشهداء فاجردهم ثمانين جلدا كذلك حد. ثم يقول هل يجوز ممارسة الرياضة فيما يسمى بنوادي كمال الاجسام علما أنها تستعمل الموسيقى أثناء الممارسه ولا يوجد في طنجة أي نادي لا يستعملها هل يجوز يا أخي الكريم خمنا وخسرنا ونحن في بلاد الاسلام ما استطعنا ان نوجد نادي اسلاميه للرياضه نادي كمال الاجساء نتساقل محل للرياضه خبنا وخسرنا صرنا خسر لا بد نمشي محل نادي فيه موسيقى وفيه سجود لغير الله وفيه طقوس شركيه طقوس مجوسيه نستعملها للإغلاقية شاها دا قولنا خبنا وخسرنا في بلادنا ما استطعنا ان نوجد نادياً إيمانياً إسرائمياً سباً لنا أعوذ بالله لا حاول الله ثم يقول هل يجوز النظر أثناء الصلاة إلى غير المدع السجود نعم النظر يجوز امام ويجوز في محل السجود والافضل في محل السجود والد الامام مالك عنده في مذهبه ان تنظر امام والتي دربك من هناك شعبين تنظر امام وثم من الافضل ان تنظر في محل السجود كلاهما جائز لكن الافضل ان تنظر في محل السجود والحرام ان تنظر من فوق لينتهي ان اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصباح او لا تختطون ابصارهم هذا كلام من رسول الله صحيح اللهم وفقنا جميعا الى اهل الولاده سبحانه وتعالى